والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم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 لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا وقد جاء أَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعْلَمٌ مَجْنُونٌ إِنَّكَ أَشْفَعُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَمٌ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 واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ونصام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء وَالْأَرْضُ وما كانوا منظرين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 وَأَتَيْنَا هُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ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 من قبلهم أَهُم اهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولد عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا ني مولى النعم مولى شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله الا من رحم الله انه هو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 إن شجرة الزقوم طعام الأذيم كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إنها لا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم